رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعذ لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذالك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الاغراض منافقون وان من اهلكم من الاغاب ومن اهل المدينه مرضوا على ال نِفَاثَةَ لَا عَلِمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَنِ نِفَاثَةَ لَا عَلِمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إلى عذاب عظيم وَاخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرُ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَلَقُوا صَالِحًا وَآخَرُ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً صلااتك سكن لهم ان صلااتك سكن لهم والله سميع عليم والله سميع عليم الم يعلموا ان الله هو يقبل توبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم الملم ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات اَمَّنُوفَ سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَكُلُّ يَمْنُوفَ سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ وستردون إلى عالم الغير والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم وآخرون مرجون لأمر والله عليم حكيم والله عليم حكيم